بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لامیم صاد کتاب انزل اليک فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذکران المؤمنين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 الظالمين فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين فلا نقصا عليهم بعلم وما كنا غايبين 119. والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 110. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم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 119. ولا تجد أكثرهم شاكرين 110. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا 111. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 أَلَمماا ذاَاقَ الشَّجرَةَ بَدَتْ لَماَا سَوْؤَاتُهُماَا وَوطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَا مِ وَرَقِ الْ جََّ وَنادَاهُماَا رَبّهُمَا أَلَم أَنهَكُمَا عَ تِكُمَ الشَّجرَْةِ وَأَقُلكُم إِ الشَّيطَانَ لَكُمَا عَدُوم مُ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 عَلَىٰ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا وَارْتَادُوا أَتُكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ 124. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون 125. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنَ الْحَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ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 129. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 120. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لغولاهم ربنا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 119. فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 110. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء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 اها اولئك الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته وادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون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 119. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون 110. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى 117. ورحمة لقوم يؤمنون 118. هل ينظرون إلا تأويله 119. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل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 117. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 118. أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين 119. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا 126. إن رحمة الله قريب من المحسنين 127. وهو الذي يرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لبلد ميت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 112. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين 113. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 114. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم 129. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 118. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتُجادِلُونَني فِي أَسْمَاءِ إِن سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَالْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 قَدْ جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَةُ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي ظِلِّ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَإِنْ يَفْتِنُكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ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 قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِي اسْتَكْبَرُوا إِنَّ بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَلَى أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا لا لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ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 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا 124. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 125. وإلى مدين أخاهم شعيبا 126. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم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 وَلَا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون هاوى وجا واذكروا اذ كنتم قليلا